بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي سورة مريم من مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى وبيان سعة رحمة الله بعباده التفسير. كافها يا عين صاد. يا عين صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام نقصه عليك للاعتبار به إذ نادى ربه نداءا خفيا إذ ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك بل كلما دعوتك اجبتني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت قرابتي أن يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا وكانت امرأتي عقيما لا تلد فأعطني من عندك ولدا معينا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا انا نخبرك بما يسرك فقد اجبنا دعاءك واعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا متعجبا من قدرة الله كيف يولد لي ولد وامراتي عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال الملك الامر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام لكن ربك قال خلق ربك ليحيا من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال زكريا عليه السلام يا رب اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة قال علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير عله بل أنت صحيح معافى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكره وعشيا فخرج زكريا على قومه من مصلاه فاشار اليهم من غير كلام ان سبحوا الله سبحانه اولا النهار واخره يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا فولد له يحيى فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب وكان تقيا ياتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَكَانَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ لَطِيفًا بِهِمَا مُحْسِنًا إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ مُتَكَبِّرًا عَن طَاعَةِ رَبِّهِ وَلَا طَاعَتِهِمَا وَلَا عَاصِيًا لِرَبِّهِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان من جهة الشرق منهم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة فخافت أنه يريدها بسوء قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال جبريل عليه السلام أنا لست بشرا إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت مريم متعجبة كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره ولست زانية حتى يكون لي ولد قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال لها جبريل الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكون زانية لكن ربك سبحانه قال خلق ولد من غير أب سهل علي وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك ولمن آمن به وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به الى مكان بعيد عن الناس فاجا المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فضربها المخاض والجاها الى ساق نخله قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء فناداها من تحتها ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها عيسى من تحت قدميها لا تحزني قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وأمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا طريا جني من ساعته فكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَكُلِي مِنَ الرَّطْبِ وَاشْرَبِي مِنَ الْمَاءِ وَطَيِّبِي نَفْسًا بِمَوْلُودِكِ وَلَا تَحْزَنِي فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم أحدا من الناس فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله قال لها قومها مستنكرين يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترى حيث جئت بولد من غير أب يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا شبيهة هارون في العبادة وهو رجل صالح ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح فكيف تأتين بولد من غير أب؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد فقال لها قومها متعجبين كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال عيسى عليه السلام إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني كثيرا نفع للعباد أينما كنت وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وجعلني برا بأمي ولم يجعلني متكبرا عن طاعة ربي ولا عاصيا له. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس عن ذلك وتنزه إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله سبحانه هو ربي وربكم جميعا فأخلصوا له العبادة وحده هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول وكفر به آخرون كاليهود كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لاهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون انا نحن الباقون بعد فناء الخلائق نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه آزر يا أبت لم تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته ولا يبصر عبادتك إن عبدته ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أبتي إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له إن الشيطان كان للرحمن عاصيا حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له قال أراغب أن أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام أمعرض أنت عن أصنام التي أعبدها يا إبراهيم لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة وفارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك مني لا ينالك ما تكره مني سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية إنه سبحانه كان كثيرا اللطف بي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله وادعو ربي وحده لا أشرك به شيئا عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عوضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق ووهبنا له حفيده يعقوب وكل واحد منهما جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وأعطيناه من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على السنه العباد واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَأَعْطَيْنَاهُمَا مِن وَإِنْ وَإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ أَخَاهُ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ نَبِيًّا اسْتِجَابَةً لِّدُعَائِهِ حِينَ سَأَلَ رَبَّهُ ذَلِكَ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه وكان نبيا من أنبياء الله ورفعناه مكانا عليا ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح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 أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من ابناء آدم عليه السلام ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليهم السلام وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن كان وعده مأتيا جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها وهم لم يروها فامنوا بها فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها وانما تتنزل بامر الله لله ما نستقبله من امر الاخره وما خلفناه من امر الدنيا وما بين الدنيا والاخره وما كان ربك ايها الرسول ناسيا شيئا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادتي هل تعلم له سميا؟ خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاءا أئذا مت فاني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية إن هذا لبعيد أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا فَوَرَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْمَحْشَرِ مَصْحُوبِينَ بِشَيَاطِينِهِمْ الذين اضلوهم ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلا باركين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم ثم لنحن أعلم بالذين هم اولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناته وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضائه ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جثيا ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا فريقنا أم فريقكم؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل أَيُّهَا الرسول من كان يتخبط في ضَلَالِهِ فسيمهله الرحمن حتى يَزْدَادَ ضلالا حتى إِذَا عاينوا ما كانوا يعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا أهو فريقهم أم فريق المؤمنين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ومقابل الامهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا ايمانا وطاعة والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبه أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا افرايت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه ام جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ليس الأمر كما زعم سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونرث ما تركه من مال وولد بعد اهلاكنا له ويجيئنا يوم القيامه فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ليس الأمر كما زعموا فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم اعداء الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى اذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واشتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر وتكاد الأرض تتصدع وتكاد الجبال تسقط منهدمه ان دعوا للرحمن ولدا كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما يستقيم ان يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا ما كل من في السماوات والأرض من الملائكة والانس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم شيء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا لا ناصر له ولا مال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبه بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي وتخوف به قوما اشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم وهل تسمع لهم صوتا خفيا فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله